ذلكم الله عضبكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فأبدوه فَافْرِجْ لَنَا فِي قِسِي وَلَن نَعْمِيَ فَعَلَيْهَا وَإِنَّا لَنَقُومُ يُفَكِّرُ فِي ومن جاء مكان له حفيضا ومن اتى عليه في وقير نلون واقترصنا مو I don't know. وَنُقَيِّبُ أَن